أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا لن تؤمن لكم وابنبعنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله هم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون لا بالله اله لكم اذا طلبتم اليهم لتعلموا عنهم فاعربوا عنهم انهم رجس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 أشد كزرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلموا وأجدر أن يعلموا حدود ما أندل الله على رسوله والله عليم حكيم ومن الأعراض من يتخذ ما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 ويتخذ ما ينفق قرباك عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إِنَّ اللَّهَ <سؤال> غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَالسَّابِقُونَ <سؤال> الْأَوَّلُونَ <سؤال> <سؤال> من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعدت لهم جنات تجري تحت الأنار خالدين فيها أبدا ذلك الفوض العظيم وممن حولكم من الأعراب منافقون وَمِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ مَن يَعْدُو عَلَىٰ نَفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ عَلِمُهُمْ سَنُعَذِّبُهُمْ مَرَّتَيْنِ سَنُعَذِّبُهُمْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَىٰ عَذَابٍ عظيم. وآخرون اعترفوا بذنوبهم غلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور خذ من أموالهم خدقة تضحرهم وتذكيهم بها وصل عليهم إن صلواتك سكل لهم والله سميع عليم ألم يعلموا أن الله هو يكمل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات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 الذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفئيقا بين المؤمنين وتفئيقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله وَإِذْ فَرَدَ لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ وَلَا يَحْلِفُ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لا تقوم فيه أبدا لا أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتظهروا والله محب المطهرين أفمن استسبون يعلو على تقوى من الله والبر خير أم من أسس بنيانه على شفاء جروف هير على شفاء جروف هير فنار به في والله ما يهدي القوم الظالمين لا يزال بنيانهم الذي بنوا غيبة في قلوبهم بُنِيَاهُمْ الَّذِي بَنَوْا رِيبَةً فِي قُلُوبِهِمْ إِلَّا عَن تَقَطَّعَ قُلُوبُهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ وأنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا وعداً عليه حقاً في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوض العظيم التائبون الحامدون السائحون الواكعون الساجدون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر الامرون بالمعروف و عن المنكر و الحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا, ولو كانوا أولي قرباء بعد ما تبين لهم مِن بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن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 إن الله بكل شيء عليم إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من إِلَٰهِ مُلْكِهِ وَلِيُّهُ وَلَا نَصِيرٌ لَقَدْ صَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ الَّذِينَ الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد تزير من بعد ما كاد تزير قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم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 ذلك بأنهم لا يحيبهم ضمأ ولا نصب ولا نصب ولا نخمصة في سبيل الله ولا يضعون موطعا يغيب الكفار ولا ينالون من عدوهم نيلا الا كتب لهم بي عمل صالح ان الله لا يضيع اجر المحسنين وَلَايُمْفِقُونَ نَفَقَةً فَضِيرَةً وَلَا كَبِيرَ تَوَلَّى يَقْطَعُونَ وَادِيًا وَلَا يَقْطَعُونَ وَادِيًا إِلَّا فُتِبَ عَلَاهُمْ ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون وما كان المؤمنون لينفروا كافة ولولا نفر من كل فرقة إن منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلَّةٍ وَعَلَمُ أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ وَإِذَا مَا أُنذِرَتِ الصُّورَةُ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَئِنْ كُنَّا قَدْ زِدْتَ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 وإذا ما أندلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد هل يراكم من أحد انتم من صرفوا صرف الله بأنهم قوم لا يفقهون لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عددتم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 بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب الحكيم وكان للناس عجباً أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذرنا لهم قدم صدق عند ربهم قال الكابرون إن هذا لسحر مبين الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام, في ستة أيام على العرش تدبر الأمر ما من شفيعٍ إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوا ولا تذكرون إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسب وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَالُوا يَكْفُرُونَ والذي جعل الشمس ضياءً والقمر نوراً والقمر نوراً وقدره منازل لتعلموا عدد ما خلق الله ذلك إلا بالحق نفصل الآيات بقوم يعلمون اختلاف الليل والنهار ومع افضل الله في السماوات والارض لايا لايات لقومي يتقوا ان الذين لا يرجون لقاءنا وربوا بالحياه الدنيا وربوا بالحياه الدنيا وهم امنوا وپ من ایا چی نو ما كانوا يكسبون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم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 فنبهوا الذين لا يرضون لقاءنا في فضيانهم يعمهون وإذا انا لجمي او قاعدا او قائما بلم كشفنا عنه برغو مر كالم لم يدعنا الى بر مما كذلك دين للمسرفين ما كانوا يعملون ولقد أهلكت القرون من قبلك